من الذين هادوا يحرفون الكلمة عم واضعيه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وراعينا لي بألسنتهم وطعن في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم واقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا